وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَالِعُوهُم فَطَهُرُوهُم مِنَ اللَّهِ فَأَكْثَرَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَشْتَكِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ تَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ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 ما قطعتم من لينة أو تركتموها طائمة على أصولها فاجربني الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم فَمَا أُجِدْتُ مَعَ لِي مِنْ خَيْرٍ وَلَرِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّفُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّفُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى, ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَيَرْضَى لَكُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادة مما أوتوا ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يوق شح نفسه فأولئك هم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغطل لنا ولإسواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وإنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لِإِسْوَاعِهِمُ الَّذين كفروا من أهل الكتاب، لأن أخرجتم لا خرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لا ترمنكم والله يشهد إنهم لجاهلون. لَإِنْ اخرجونا اخرجون لا معهم ولئن قتلو لا ينصرونهم ولئن نصروهم لينولن من الاذابع ولئن نصروهم لينولن الاذى رسما لننصرون لا انتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديدا تحتبهم جميعا وقلوبهم شسا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أهلهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان افتر فلما سفر قال إني بريء فقال الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار صالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والسنب وغمت ثم قدمت لغدر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 أصحاب الجنة هم السائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبف سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسناء تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم